<متصفيق> دَنُورَانِ تِرِخَ وَنْفَ يَشْكَزَرٍ فِي دَعِيمٍ جَلَّ مَظَارَ زِخَ وَرَوحٍ رُوحٌ مِنَ الزَّمِلِ فِي دَعِيمٍ جَلَّ مَظَارَ زِخَ وَرَوحٍ رُوحٌ مِنَ الزَّمِلِ فِي دَعِيمٍ جَلَّ نوراني تريخ ونفا يشقرن في ضيبي جل ما ذار روح من لازم في ضيبي جل ما ذار روح من لازم في ضيبي جل ما ذار زخ الراح يا من نورز برمانجي قد خمنور وراب الزمن دا زلت تسكن في داي يا لا مدارز فر روح روح من في داي يا لا مدارز والروح تنراني ترخا وانفا ياش كذرين في ضيعي جل احمد عارز خنر روح روح من في ضيعي جل احمد عارز خنر روح روح من في ضيعي جل احمد عارز خنر ده كي كي جنون يدابس عن صر Da haki kimi hiji janu ya da besaafu tershtan Da war laghi gina pasan kri Tirmatin fidai Jala madara di khalruh Ruhmila zamin fidai Jala madara di khalruh نوراني سرخا والف ايش كذا رن في ديني جلال مدارز الروح روح لله زامر في ديني جلال مدارز الروح روح لله زامر في ديني جلال دان تن فيا تاود اعداد از زريف و مشار دان تن فيا تاود وجود با دير يكن في ذاي دلا مسار الروح روح, روح, روح ال fidai jala mazhar zikr ruh danurani zirha walfa ish kazar ya jala mazhar zikr ruh ruh jala mazhar zikr ruh ruh ya la huma ka raz wa al run dami niraye chuf bashki rani shangi dami niraye chuf bashki rani mazal pakde tur rab alani fidai يا لا دار زخ ولا روح روح لله زمن في دين يا لا ما دار زخ ولا روح دنوراني تريخ ونبا أشقرنا في دين يا لا دار زخ ولا روحنا الزمن في دعيا لا مدار زخرا، روحنا الزمن في دعيا لا مدار زخرا. وجود بره منا نبدل في سات وجود بره منا نبدل في سات يا ملاذ راض من حشرته جهز من في ديه يا لا ملاذ من روح روح في ديه يا لا ملاذ الروح دنو راني ترخا وانف اشك زارنا في ديه يا لا ملاذ الروح روحنا زميل في دير لا ما ترزق لنا روحنا زميل في دير لا ما ترزق لنا ساكب ملاك آخر جنان دي تيار ساكب ملاك آخر جنان دي تيار. ك خندج غرانتل بطن دورن في دائم جلا غدار زخ والروح روح لله سمين في دائم جلا غدار زخ والروح دنوراني تريخ ونبا أشقرن في دائم جلا غدار زخ والروح روح لله زوّف في <تصفيق> دعيا لا